هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذجية طيبة إنك سميع الدعاء نادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا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 قَالَ رَبِّ جَعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَارِ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 وَيَكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَن يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بِشَرٍّ قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 ثَُّ إلََ مَ رجِعُكُم فَأَحْكُم بَيينَكُم فيِي مَاكُن تُم فيِيهِ تَخْتَلِفُون فَأََّ الذيذينَ كَفَرُوا فَأعَذِبُهُمْ عَذابًا شَديدًا فيِي الدُّنيياَا وَالآخِرَ وَمَا لَهُم مِن النَّ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 فَقُلْ تَعَلَ نَدْعُ أَبَنَا أَمَا وَأَبَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَ أَنا وَنسَ أَكُمْ وَأَفُسَنَا وَأَ فُسَكُم سَُّ نَبَتَهِل ثمَُّ نبتهل فنجعل لعنة الله على إهَا ذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الحَقَّ وَماَا مِنْ إلَه إَِّ اللهَّ وَإِ اللهَّهَ لَهُوَ العزجُ الْ الحَكِيم فَإِن تَوََّو فَإِن اللهَّه عَمٌ بِالمُفْسِدينين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 هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلَمْ تُحَاجُّوا فِي مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ ابْتُدِئَ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ على نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَ تَصمُوا بِحَابِ اللهَّهِ جَع وَلَا تَفََكُ وَذكُروا نِععممَتَ اللهَِّ عَلَكُم إذكُل تُم أَعذَ فَأَلَّ فَبَينَ قُل بِكُم فَأَصَْحتُ وَكُتُ مَا ل شَفَاحُفرَة مِنَ النَّارِ فَأَن قَذَكُم مِنهَا كَذَلِكَ يُبَيّن اللهَّهُ لَكم آيَاتِه لَعََّكُم تَهتَدون وَالْتَكُم من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 وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم